بسم رب النبي وصحبه والسلام سيدنا الرحمن الرحيم الحمد العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمي أجمعين الله الصلاة لله على وعلى آله وصحبه أجمعين تكلمنا في الدرس الماضي على مباحث ا ل ا ت ك ا ث وقلنا إ ن ه مستحب في كل وقت وهو في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان أ ش د استحبابا لطلب ل ي ل ة القدر وبعد ذلك تكلمنا على آ ر ا ء العلماء في ل ي ل ة القدر وقلنا إ ن ميل إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى إ ل ى أ ن ه ا ل ي ل ة الحادي وذهب كثير من العلماء إ ل ى أ ن ه ا ل ي ل ة السابع والعشرين وذهب بعض العلماء إ ل ى انها ش ا ئ ع ة في السنه باسرها وقالوا إ ن السر ا ل ح ك م ة في كتم زمنها وموعدها أ ن يبقى الناس على ع ب ا د ة د ا ئ م ة ط ي ل ة أ ي ا م العشر أ و طيله ة أيام ا ل ش ر و ايام ل ل ق و بأنها شائعة ف كل أ ي الشهر س ن لأن الأحاديث الصحيحة الصحيحة وردت في أنها تكون ة الصحيحة الصريحة قول وضعيف وردت الأحاديث بعيد في في رمضان وفي العشر الأواخر شرط منه من المسجد الليالي الأحادية وقلنا إن من شرط الاعتكاف إن أن يكون وفي وفي في المسجد ف ل وقلنا اعتكف في بيته ل ان وسواء تعتكف المساجد في بيتها وإن كانت صلاتها وإن أفضل من ج د و ق ل ن إن ا ا ل م س جميعها م ت س ا و ي ة في ا ل ف ض ي ل ة سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وذلك ل الاقصى م س ج د و لان ا ل ص ل ا ة في المسجد الاقصى ب خ م س م ئ ة ص ل ا ة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ل ف ص ل ا ة وفي المسجد الحرام بمائه ئ ة ألف ل ص ة واذا نذر الانسان ان يعتكف في المسجد نذر الحرام فلا يعتكف في ي ج ز ا ن نذر يعتكف في اي مسجد سوا مسجد اذا ل ن ب ي صلاه ى ل ل عليه وسلم أن يعتكف وسلم المسجد الحرام فيجزئه في ان ل أ ن ا ل أ ف ض ل ي ة فيه أ ك ث ر ولكن لا يجزئه أن يعتكف في ان ل الأقصى ولو م مسجد س ج د أو أي في آخر ر أن يعتكف في المسجد ا ل أ ق ص ى فإنه يعتكف في أن يجزئه مسجد او ل صلى الله عليه ن ب ي س ل م و في اي ل ولكن لا م حرام س ج د ج ز ئ ه أن أي يعتكف في مسجد آ خ ر وأما سوى أي مسجد من المساجد سوى هذه المساجد إذا الاعتكاف نذر في هذه فانه يجزئه أ ن يعتكف في أ ي مسجد وفي واحد من هذه الثلاثة من باب أ و ل ى ل أ ن ا ل أ ج ر فيها مضاعف عن ا ل أ ج ر في المساجد ا ل أ خ ر ى وقلنا لا يجب أ ن يعتكف ا ل إ ن س ا ن م د ة م ع ي ن ة فيجزئ عندنا أ ن يعتكف ا ل إ ن س ا ن زمنا ولو كان قصيرا لكنه يشترط فيه اللبس ب حيث يسمى ا ل إ ن س ا ن ماكثا وهذا طبعا يزيد عن قدر ا ل ط م أ ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة وبعد ذلك تكلمنا على مبطلات الاعتكاف فقلنا إ ن ه يبطل بالجماع و أ ن المباشر ة ب ش ه و ة كهمس و ق ب ل ة تبطله إ ن أ ن ز ل كالحكم في الصيام و إ ن لم ينزل فلا يبطل اعتكافه ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم وقلنا لا يضر التطيب و ا ل ت ز ي ن والفطر وليس الاعتكاف كالاحرام ا الصيام للإنتان ولو ي ج و ز ه أن يعتكف الليل ح د ه له ويجوز ي أن ع ت كان ف ل ه الصيام ر وحده و و كان ا ل شرطا في ص ح ة الاعتكاف لما أ ج ز أ اعتكاف الليل وحده ل أ ن ه لا صيام فيه أ ب د ا وقال لو يوم ويلزمه حالة النذر اعتكاف الصيام الاعتكاف الصيام لكنه يلزمه في فإنه عدم مع نذر وقلنا يشترط في ص ح ة الاعتكاف ا ل ن ي ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى فمن لم ينو لا يعتبر معتكفا ولو نوى الاعتكاف ولو كانت م د ة مكته ف ي في المسجد ا قليلة أو ك ن مدة م في المسجد من أجب يثاب ويثاب الصلاة يساب على الصلاة ويساب على الاعتكاف على على ولذلك ق ل ن ا ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن إذا دخل المسجد دخل أن ن ي وعندنا ي الاتكاف في دمشق يعلق في كثير من المساجد لوحات ك ر ت و ن ي ة يكتب عليها الشباب نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه من أ ج ل تنبيه الداخل إ ل ى أ ن ينوي الاعتكاف حتى يثاب على أ م ر ي ن ي ث ا ب على ا ل ص ل ا ة في ا ل ج م ا ع ة و ي ث ا ب على الاعتكاف الذي نواه فيشترط في صحه الاعتكاف النيه واذا كان اعتكافه فرضا بان كان قد نذره والتزمه فينوي في المنذور الفريضه ة حاجة ولو الإنسان المسجد خرج بغير إ من ن ف ينقطع على التفصيل الذي بينما إذا كان بينما ذكرناه كان اعتكافه على إذا نوى التتابع و إ ذ ا كان اعتكافه منذورا أ و لم يكن منذورا ف إ ذ ا كان قد نوى م د ة م ع ي ن ة وخرج منها لغير ح ا ج ة بطل اعتكافه ويجب عليه أ ن ي س ت أ ن ي ف ه من جديد لكنه لو لم يكن قد نذر ودخل المسجد ل ل ا ت ك ا ف تطوعا وخرج منه لغير حاجه ة يبطل ا ا ت ك ف في اعتكافه يعتبر صحيحا الزمن المستقبل ولكن ما الزمن ولكن مضى من الزمن يعتبر اتكافه صحيحا ولو نذر م د ة م ت ت ا ب ع ة فخرج لعذر لا يقطع خروجه التتابع ولا يحتاج لاستئناف ن ي ة ج د ي د ة ل أ ن هذه ا ل أ ع ذ ا ر تعتبر كالمستثنات باللغض ا ل م ع ر وما ف عرفا ا ك ل ش ش ر ر و ط ط وما يحتاج إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن في حياته ا ل ي و م ي ة يعتبر كالمتلفظ به وكالمشروط فلا بد ل ل إ ن س ا ن من قضاء الحاجه ة وبناء يجب ما على علي ذلك ما يجب علي أن يقول أبتثني منها زمن ا ل وقلنا ج ل ض ا ا ء ح ا ج ة ل أ ه ذ وإن ل من ي ص عليه ع بلسانه ي ت ب ر وكأنه ولذلك قد رلت م المعتكف يحتاج إذا خرج ح ا ج ة أن يعود ر شرط ة ثانية في النية لإنهاء وقلنا من في م ا ل إ س ل ا م والعقل والنقاء عن الحيض والجنابه ة وقلنا أو المعتكف بطل إذا ارتد ا ت ع سكر ك ف وتكلمنا على هذه المواضيع ب إ س ه ا ب و إ ط ن ا ب وتفصيل ولو نذر ا ل إ ن س ا ن م د ة م ت ت ا ب ع ة في الاعتكاف كان نذر ث ل ا ث ة أ ي ا م مثلا أ و ع ش ر ة أ ي ا م كقوله لله علي اعتكاف ع ش ر ة أ ي ا م والنذر هو التزام ق ر ب ة لم تتعين في أطس ابط ل تعليق النذر عند الفقهاء ش ر ر ع عند التزام ة لم تتعين في أ الشرع فما لم يكن قربه لا يصح نذره فالقرب ة انواع ل ق ر ب أ هناك قرب أ ي أ ع م ا ل ت ق ر ب بها إ ل ى الله تكون ل ا ز م ة سواء التزمناها ام لن نلتزم كالثغرات خمس قرب وفي نفس الوقت واجبه يجب علينا أ ن نفعلها وهناك قرب ليست و ا ج ب ة في أ ص ل الشرع ما أ و ج ب ه ا الله و ع ل م الناس ك أ ن يصوم ا ل إ ن س ا ن ع ش ر ة أ ي ا م هذا ليس واجبا في غير رمضان طبعا إذا ان يتصدق و والخميس واجبا وإنما هو من دوب م من الإثنين هذا ليس أن ي ا ل إ ن س ا ن كل يوم على فقير أ و على فقيرين أ و على عدد من الفقراء هذا ليس واجبا في أ ص ل الشرع و إ ن م ا هو مندوب أن يقوم ان ل ل ل ي هذا م دوب و ل يصلي س بواجب أن ي الضحى هذا مندوب وليس بواجب فلو الفلاني التدمه الإنسان قال لله علي إن حدث لي الأمر إن حدث أو لم يعدل. قال لله علي ان اصوم غدا ق ر ب ة لله تعالى نذر لله علي ان اصوم عشره ايام لله علي ان, شفر مريضي أن, أصوم عشرة أيام. لله علي إن نجحت في الامتحان أ ن أ ص و م ع ش ر ة أ ي ا م هذا يقال له نذر إ ذ ا النذر التزام ق ر ب ة لم تتعين في أ ص ل الشرع والاعتكار ق ر ب ة وليس واجبا و ا خ بمتعين على المكلفين في اصل الشرع ف إ ذ ا التزمه ا ل إ ن س ا ن يجب عليه الوفاء به فلو نذر م د ة م ت ت ا ب ع ة لزمته ولا يشترط التتابع من غير تعين لو نذر ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتكف ث ل ا ث ة أ ي ا م ولكنه ما شرط فيها أ ن تكون م ت ت ا ب ع ة لا يلزمه فيها التتابع لكنه لو جعلها م ت ت ا ب ع ة لكان أ و ل ى لكنه لو نذرها م ت ت ا ب ع ة ف إ ن ه يجب عليه أ ن يعتكف و أ ن يكون اعتكافه متتابعا ولو ل ك نذر ه لو ن ي و م اياما ما نظر أ ولو نظر أ ي ا م م ت ت ا ب ع ة لزمته نظر أياما بدون تتابع ما يجب فيها التتابع لكنه لو نذر يوما واليوم يتكون من عدد من ا ل س ا ع ا ت من 24 ساعة م ر ولكنهم ة عندنا ي و و م ل في ا ل ز ن ا ل ما ض ي كانوا ت تطلق الساعة ل ي ر ا بها الساعة ا س ل ز م ن ي ة التي نعرفها ا ل ي و م ك ا ن و الساعه ي ق و و اليوم يتكون ن من ة و ل ك ن م الزمنيه كانوا ا يُريدون س ا ا ع ة ل ة التي ن ع ر ف المكونه ا ي و ا ل م من ستين د ق ي ق ة و ا ل د ق ي ق ة م ك و ن ة من ستين ث ا ن ي ة لا كانت تطلق ا ل س ا ع ة على الوقت المعين, المعين يختلف ساعه الضحى عن س ا ع ة الظهر تختلف ل عن ساعة ا غ ر ومن ب ي ك في بعض الساعات مات مات سوى لحظات ومن العجيب س ا ا ما لحظات ا ت تستغرق ومن سوى ل ع أ ن ن ي وجدت بعض المتفيقين المجتهدين في هذا العصر ا ل ج ا ه ل الذين يحرفون الشرائع يحرفون كان يسلي المغرب وبعد مرور س ا ع ة و ا ح د ة بقدر العشاء ودرج على هذا زمنا طويلا من حياته فقلنا له لماذا تصلي العشاء بعد المغرب ب س ا ع ة قال ل أ ن ه قرا في فقه اللغه ان اليوم يتكون من اربع وعشرين س ا ع ة ومن ج م ل ة الساعات التي عدها س ا ع ة ا ل م غ ر ب وعد س ا ع ة العشاء قال فاذا ما بين المغرب وبين العشاء س ا ع ة هكذا أ د ا ه اليه جنون جهله العشاء ذ ي يخبه الجنون و م ذلك يزعم مجتهد أنه تجب اذا سقط ثور السفق ا ل أ ح م ر وهذا يكاد يكون متفقا عليه بين المذاهب لا كل、هذا. قال الساعة الزمنية الساعة, الساعة. الساعة الزمنية هذا يعجبه فالسعاده ب ق ا س ا ع ة المغرب وقال س ا ع ة العشاء ولذلك ينتظر س ا ع ة ز م ن ي ة و ا ح د ة و بعد ذلك يصلي العشاء لو انتظر س ا ع ة ونصف كنا قلنا والله أ خ ذ بالاحتياط ل أ ن بعد س ا ع ة ونصف يدخل العشاء ق ط ع ا لكن الذي يصلي قبل الوقت بعد مرور س ا ع ة من المغرب ما صلى العشاء هذا ما صلى ولو صلاها ويجب عليه قضاؤها ل أ ن ه ا تعتبر ك ا ل ن ا ف ل ة م ط ل ق ه إذا, اذا كان لا يعلم و أ م امر إذا كان ي ع ل فهذا أ م كبير وأمر خطير على ا ل إ ن س ا ن و العبث ا ا تعالى ل ل ل ه بشعائر الاسلام ت كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة والسلام الصلاة المؤمنين والنبي الصلاة ا على عليه ل إن و جبريل عليه الذي السلام علمه الصلاة هو وقاط جاء ا إليه ل في ي وصلى م الأول و به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وابين إلي له ان اوقات ا ل ص ل ا ة ما بين الوقتين الذي صلى به فيهما ا تكلمنا أنها بالتفصيل إن الكلام على مواقف الصلاة يجربا بها ا وقد على على فليس بين ي ي ولو ان انسانا اراد ان ي ت ا ث ر بها ربما يؤدي به ه ذ الى الرده ة والكثر ورياذ لان العبر بشعائر الاسلام ا ل ل ب يعتبر يؤدي للردة والكفر يعذر القاضي السري ويجب عليه التي من قبل قضاء كل الصلوات التي صلىها ب هذا الاجتهاد الخاطئ الموهوم نعم. هذا نعم كلام يعني استطراد لابد منه جرنا اليه الكلام على الزمن فلو أ ن ا ل إ ن س ا ن نذر اعتكاف ل ي و م نذر ا يوم كامل اليوم من 24 ساعة قلنا أيام لا يجب عليه تتابع أن يعتكف اليوم ويترك الانتكاف لو عليه ذلك يجب ويجوز تفريطه يعتكف ويترك يعتكف تكوى وبعد من نحن نذر أن عدة غدا يعني يجوز, يجوز. لان ه تفريق اليوم في العنف يطلق على ا ل و ح د ة ا ل ز م ن ي ة ا ل م ت ك ا م ل ة ولكن الايام قد تكون م ت ت ا ب ع ة وقد تكون م ت ف ر ق ة و ا ل س ر ع اوجب علينا صيام اليوم ولكن صيام اليوم يجب ان يكون واوجب ل ا أ و علينا صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في ا ل ك ف ا ر ة مثلا ولكن ما جعل متتابعه ا انتقل الإنسان في صيام في كفارة اليمين من الإطعام أو الكثوة أو الإعتام الصيام بأن كان غير واجد لثمن الإطعام أو الكثوة أو الإعتام ولذلك لو أو أو أو أو إلى لثمن من بأن في في فيجود غير م يصوم صيامه متتابعا أن أن يكون متتابعاً ولكن يشترط في اليوم ولا الواحد يعتبر و ا كالقطعة الواحدة يعني يعتبروا م د ة ز م ن ي ة و ا ح د ة فلو نزل يوما واحدا لا يجوز له أن, ان يعتكف اليوم ست ساعات وغدا ست ساعات وبعد غد ا ست ساعات لا يجب عليه أ ن يعتكف اليوم كاملا لأن هذا هو المفهوم لفظ اليوم قال الخليل اليوم لما بين طلوع الفجر الشمس النهار من بين هذا هو هذا اسم اعتكاف وغروب فيجب عليه أ ن يعتكفه من طلوع الفجر إ ل ى غروب الشمس ع عندنا و... معبر عنه ا ا والصحيح الإمام النووي في الروضة بالأطح وأنا د ه لكم شرحت في من مرة أكثر معاني الاصلاحات هذه ولكن اتكلم عنها لمن فاته سماعها الامام النووي رضي الله تعالى عنه يعبر بالصحيح اذا كان الخلاف في ا ل م س أ ل ة عند الاصحاب إذا قال الصحيح أو الأصح فمعنى ذلك ان هذه ا ل م س أ ل ة نقلت الينا من قبل الاصحاب الاصحاب هم الذين ادلوا ب ر أ ي ه م فيها ليس من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه وما كان من نصوص ا ل إ م ا م الشافعي ومن أ ق و ا ل ه يعبر عنه ا ل إ م ا م النووي بالظاهر أو او ل الكلام للشافعي ينقل كلام الشافعي معنى كلام الشافعي أ أن ظ ه ر يريد إذا كان معنى ي ق ل الاظهر أ أو ظ ه ر ل ا و أ م ا إ ذ ا كان الكلام ل ل أ ص ح ا ب قد قواعد استنبطوه بناء على قواعد ا ل إ م ا م ا ل ش ا ف ع ي لأن ا لم ش ا ف ع ي ل يرث على كل م س أ ل ة من المسائل الفقه حوادثه م ت ج د د ة ووقائعه في كل يوم يقع عندنا و ا ق ع ما كانت قد وقعت في اليوم الماضي فيضطر الاصحاب لأن يقولوا بحكم وبناء على ذلك يقولون هذه الاحكام بناء قواعد الإمام على الشافعي هذه كلها تكون أ ق و ا ل في المذهب كلها منسوبه للمذهب فمذهب ا ل إ م ا م الشافعي ليس كما يتوهم و ع ف ا ء العقول وما قاله الشافعي ا فقط لا ل ل علي أقواله الحالات ح ا ا قواعده واخروجون يخاذفون إمامهم ت يفرعون في عن بعض ش ا فاذا ع على ي نصف مسألهم ل على خلاف ح ك م ه أداهم ه كان ذ أداهم إليها、اجتهادهم. ولكل ي نعم وأتكلمت النووي في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة فإذا كان النووي يريد أ ن ينقل كلام ا ل إ م ا م الشافعي يقول ا ل أ ظ ه ر أ و الظاهر ف إ ذ ا ضعف الخلاف ما بين القولين كان للشافعي في المساله قولان ولكن احد القولين قوي جدا جدا جدا والقول الاخر ضعيف جدا جدا جدا يكاد يكون ه ا د ك ا وانما هو مجرد احتمال يعبر عنه امام النووي في هذه ا ل ح ا ل ة بالظاهر يقول المشهور ظ ا كذا او ه ر يقول ل كذا ومقابله غريب وضعيف واذا اشتد الخلاف بين القولين وكان النووي قال لنا ان القولين للامام الشافعي قويان وكل منهما يحتمل ان تكون له غلبه ولكن رجع هذا القول على الثاني بنوع من التجريح بالأظهر ف إ ذ ا قال الاظهر كذا معنى ذلك أ ن القولين لكل منهما و ج ه ة نظر وكل منهما له ظهور في ا ل ج م ل ة ولكن هذا أ ظ ه ر و أ ق و ى ر ج ح ت ا ل أ د ل ة حينما ت ع ا ر ض مع القول الثاني إ ذ ا القول الثاني ليس ساقطان الاحتمال الثاني هو الان ضعيف لا شك فيه ما دام رجح عليه القول ا ل آ خ ر يستحيل ان يكون في ا ل م س أ ل ة ا ل ش ر ع ي ة قولان واحد جائز واحد جائز هذا يستحيل في دين الله تعالى ان نقول الانسان ن ا ل ق و ل ا القول الاول جائز والقول الثاني جائز. مستحيل في شرع الله. أن يغلب م ت د ا ل اما الجواج واما عذبه و م ن ا على ذلك إ ذ ا كان للشافعي قولان في ا ل م س أ ل ة ولكل منهما و ج ه ة نظر ورجح أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر الراجح يعبر عنه ب ا ل أ ظ ه ر والثاني له ظهور في ا ل ج م ل ة ولكنه ا ل آ ن ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل أ ظ ه ر ضعيف ما ي ك ت ى به ف إ ذ ا ق و ي الخلاف بين القولين للشافعي عبر عنه ا ل إ م ا م النووي بالأبغر و إ ذ ا ضعف الخلاف بين القولين واحد قوي جدا جدا واحد يكون هالك وثاقل ولكنه له احتمال, احتمال مجرد احتمال عقلي أ و احتمال شرعي يعبر عنه بالمشهور إ ش ا ر ة إ ل ى غ ر ا ب ة مقابله و إ ل ى ضعفه الشديد هذا إ ذ ا كان الكلام ل ل إ م ا م الشافعي و أ م ا إ ذ ا كان الكلام ل ل أ ص ح ا ب استنبطوه على قواعد ا ل إ م ا م الشافعي فيعبر ا ل إ م ا م النووي في هذه ا ل ح ا ل ة بالصحيح أ و ا ل أ ص ح ف إ ذ ا قوي الخلاف بين ا ل أ ص ح ا ب ذهبت جمهره من ا ل أ ص ح ا ب إ ل ى هذا القول وذهب جمهور آ خ ر من ا ل أ ص ح ا ب إ ل ى القول ا ل آ خ ر واشتد الصراع بينهما ولكن النواه يرجح أ ح د القولين على ا ل آ خ ر ل ل أ ص ح ا ب يعبر عنه بالاصح أ ص ح إ ش ر ة إذا مقابله على ي ضعيف وإذا قوي الخلاف بين واعتبر وإذا الآن الخلاف الأصحاب الأصحاب معظم الأصحاب في هذه م ب إلى ه ذ الحاله ا ق و و ل ا د ب م ئ ة ذ ب إلى القول الآخر ف ي هذه الحالة الامام ح ل ة يعبر إ النووي بالصحيح يقول ا ل ص ح ح ي إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن القول المقابل لا ق ي م ة له نهائيا يعني و ج ه ة نظره ضعيفه ة جدا ففي ذ ه هنا ه المسألة الإمام النووي ا ا يقول ل م ن في جدا والصحيح أنه لو عين أنه م ة كأسبوع للتتابع و ف ا ت ت ه لزمه ا ل ل ت ت ا ا ب ع في ق ض ا اذا ء يعني ق ا للتتابع نويت ان اعتكف ل ه ع عشرة ا ايام ل ى م ة وفاتته هذه ا ل م د ة ل م يستطيع أن يعتكف ي ان ف ه التتابع يجب ع ي عليه يقضيها ه قضاها القضاء فاذا قضاها وجب ان م ة في ه ن ا ف ا ل م ن ه ا ج عبر بالصحيح ولكنه في ا ل ر و ض ة عبر ه بالاصح و إ ذ ا ك ا ل ش ر ح دائما يشيرون إ ل ى الخلافات لماذا يعبر النووي هنا بالصحيح ويعبر هناك بالاصح ربما ربما لا شك ان الامام ا ل ذ ه ب النووي ا اطلع على ا ل أ ق و ا ل في المذهب اطلاعا لم يطلع عليه احد من الناس الذين كانوا قبله او من الذين جاءوا بعده يستبعد لاننا لو استقرانا كتب المذهب ب أ س ر ه ا لما وصلنا الا لمثل هذه ا ل ن ت ي ج ة فالامام النووي رحمه الله تعالى لماذا يعبر هنا بالصحيح الروضة بالأطراح يحتمد والله اعلم اقول الخلاف مثلا يحتمد هنا هذا انا أن الخلاف يعني مثلا ذهب يعبر وفي يعبر يعني ان 70 من الاصحاب الى الاذهب الى اخر ذهبوا الى قول ذهبوا قول قول قول الى القول الاخر في هذه الحالة الفقيد تختلف نظرة、الفقير. في بعض الحالات حينما كان الامام النووي يؤلف الروضه ة ر ح م الله وكان ا ألفها الامام ل النووي ر و و ض ة يعزم على تبييضها وكان يعزم على تنقيح بعض الاقوال فيها الا أ ن الله تعالى ما قدم له هذا فمات ا ل م ا م النووي قبل أ ن يفعل هذا وبناء على ذلك يحتمل انه حينما ك ت ب في ا ل ر و ض ة ر أ ى أ ن الخلاف قوي ما بين المذهبين أ و ما بين القولين ل ل أ ص ح ا ب وفي بعض الحالات ربما يقول إ م ا م النووي الاصح ويكون المخالف واحد ولا ع ب ر ة ل ك ث ر ة القائلين ربما يذهب م خ س ويذهب ن من أفحابنا رجلا إلى حكم في مسألة ويذهب واحد م خ ا ل ف له ويكون الحق مع الواحد كما نطق عليه الامام النووي في المجموع قال ولا تغرنك ك ث ر ة القائلين فربما كان الحق مع الواحد وكان من الجماعه ة أبعاد ما يغرنا ذ ابعد د الدليل وقوة الدليل هو ظهور فيها وإنما وقوة الذي التي ترجح المسألة يرجح ترجح او قول احد ا ص ح ا ب ي على قول اخر منهم فربما حينما كتب ا ل ر و ض ة خلب على ظنه أن, ان الخلاف بين مسالتين قوي جدا وعندما الف المنهاج اطلع على بعض ا ل ا د ل ة التي لم يطلع عليه حينما الف ا ل ر و ض ة ف ر أ ى ان جانب الصحه مع هذه ا ل ف ر ق ة و ا ل ف ر ق ة الثانيه ة د ل ل ي ا يكاد يكون ساقطا وذلك تعبر عنها ب الصحيح يعني هذه الاحتمالات التي من أ ج ل ه ا كما أ ع تضطرب ق د والله أعلم عبارات المؤلفين في كتبهم وهذا ليس فقط انه يعمل و إ ن م ا كل من الف في الفقه تختلف نظرته ن ظ ر ة ا ل إ ن س ا ن تختلف تختلف في ق و ة الدليل وظهوره ربما يقرر ا ل إ ن س ا ن الدليل ويعتقد الحكم في ا ل م س أ ل ة على هذه الشاكله وعلى ذ ه ا ا ل ن ح ي ة ف ي أ ت ي إ ل ي ه أ ح د ا ل ا ش خ ا ء من العلماء ويناقش ويناظر فتتغير وجهه نظره ويتعلمون منهم ا ذ ي هذا خلق المسلم وزجيته ل ودمام النوى الواحد وكتب وجه ومن ولا والأصح واحد من هؤلاء. كل من ألف وكتب تتغير من كتاب إلى كتاب ومن مسألة إلى مسألة هؤلاء الهيئة النظره كتاب كتاب هذا نغاليا المجتلة هذا الصح لا بحاجة أظن كل واحد ينظر فيها يصل لهذه النتيجة كل ألق إلى إلى لكن ليست كل نعم أظن حرجة الحالات تتغير في في ينظر يصل في ولكن الأصح آخر وفي لهذه بعض يقول ا ل أ ظ ه ر وهنا ا ل آ ن قال تناقض ل أ ن ه حينما قال ا ل أ ظ ه ر أ ش ا ر إ ل ى أ ن الخلاف ة من قولي ا ل إ م ا م الشافعي وحينما قال ا ل أ ص ل ا ح اشار إ ل ى أ ن الخلاف ة من قولي الاصحاب ر ربما يكون سبط قدم هذا وارد. احتمال. احتمال. وربما يكون تحليل آخر إلى والد احتمال تحليل تقيد يكون يكون قدم سبط هذا وهذا واقع أ ي ض ا و ن ب ق عليه بعض اصحابنا في كتب ا ل م د ه س ربما يكون ل ل إ م ا م الشافعي في ا ل م س أ ل ة قولان ولكن اختلف أ ص ح ا ب ه في نقل القولين عنه بعض الأصحاب ينكرون أقوالا في المسألة وبعض الأصحاب للشافعي للشافعي للشافعي أقوالا المسألة قولان قولا المسألة ينقلون أن في ينكرون ينكرون في وبناء على ذلك تختلف عبارات الفقيه أ ي ض ا ف إ ذ ا غلب على ظني ن ق ل و ز ا ت الفريق ذكر أ ن ا ل م س أ ل ه من قبيلي ا ل أ ظ ه ر و ا ل م ح ه و ر و إ ذ ا غلب على ظنه ر أ ي الفريق ا ل آ خ ر و أ ن الشافعي ة ليس لو في ا ل م س أ ل ة قول عبر عنها للصحيح أ و الاصح وهذا أ ي ض ا وقع في كتب ا ل إ م ا م النووي وفي كتب غيره من أ ص ح ا ب ن ا في المذهب فاحتمال سفق القلم وارد والاحتمال ا ل آ خ ر أ ي ض ا و ا ر د والجراح يرصون على مثل هذه المسائل والفقهاء ا ل م ت أ خ ر و ن يتعقبون دائما الفقهاء المتقدمين ويبينون هذا فاذا ن ظ ر الانسان م د ة م ع ي ن ة وفاتته لم يتمكن من أ د ا ئ ه ا وكان قد شرط فيها التتابع و أ ر ا د قضاءها وجب عليه ان يقضيها م ت ت ا ب ع ة وإذا لم يتعرض للتتابع لم يلزمه أ ي ض ا في القضاء التتابع إ ذ ا تعرض له في ا ل أ د ا ء يجب عليه أ ن يفعله في القضاء و إ ل ا فلا و إ ذ ا ذكر التتابع نذر أ ن يعتكف ونذر أ ن يكون اعتكافه متتابعا و ح ر ط الخروج لعارض قال شريطه ان أ خ ر ج إ ذ ا حدث ل عارض من العوارض ا ل م ب ا ح ة ا ل م ق ص و د ة قال صح الشرط في الاظهر عرفنا الان معنى الاظهر يعني من قولي الامام الشافعي قال وبه قطع الجمهور لان الاعتكاف انما لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه فان شرطه لخاص من الاغراض كعياده المرضى خرج له دون غيره اذا قالنا لله تعالى علي ان اعتكف عشره ايام متتابعه ولا اخرج من المسجد الا لعياده المرضى قال هذا م ا ي ج و أ ان يخرج إ ل ا ل ع ي ا د ة المرضى وطبعا أ ض ف إ ل ى هذا الحاجه ة العامة مثل قضاء الحاجة قضاء مثل العامه ق ا ما يحتاج إلى نطف وإن كان خيره أهم منه ما يقاس ي ل لعيادة ر خرط الخروج لأمر ض يعرض ى أو عام كشغل ل خرج لكل مهم دينيا ك ا ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ع ة او دنيوي مباح كلقاء الزلطان والقاضي واقتضاء ا ل غ ر ي م وغير ذلك من الامور و ا ل م س أ ل ة ا و ل واخيرا ترجع الى نيته ماذا يريد باشتراط الخروج واذا عينه وجب عليه ان يلتزم م عين و إ ذ ا شرط الخروج لكل ما ي ط ر ؤ له فعند ذلك يجوز له أ ن يخرج لكل ما ي ط ر ؤ له من الطوارئ فكان مجموع ما خرج به من المسجد خمس ساعه هل يجب عليه قضاؤها أ م لا يجب عليه قضاؤها ل أ ن ه نذر التتابع قال والزمان المصروف للعارض الذي ذكرناه والذي شرطه في نذره لا يجب تداركه إ ن عين المده ة ك ذ ا الشر كهذا الشر ش ر أو أعتكف ع هذه ا ل لكنه لو نذر قال لله علي ان اعتكف ع ش ر ة ايام ك ا م ل ة شريطه ان اخرج ل ع ي ا د ة المرضى او ل م ق ا ب ل ة السلطان القادم الى ا ل ب ل د ة انحدث وجاء السلطان وخرج لمقابلته واستغرق خروجه سته ساعات قال هذا يجب عليه القضاء لانه نذر ان اعتكف ع ش ر ة ايام في الحالة ا ل أ ولذلك ى ونظر ه ه ا ع ش ر واستثنى فيها زمن لابد و ر ل التزم ا ن ان ي في ذمته عشرة ان يعتكف عشره ايام ك ا م ل ة فاذا خرج ست ساعات ل م ق ا ب ل ة السلطان مثلا عند ذلك يجب عليه أ ن يقضي هذه الساعات الست ان لو ا ت ز م أ ن يعتكف ع ش ر ة أ ي ا م متتابعه بخلاف لو قال نويت أ ن أ ع ت ك ف هذا ا ل أ س ب و ع و أ ن يكون الاعتكاف متتابعا شريطه أ ن أ خ ر ج ه ج ز هذا ا ل أ س ب و ع واستثنى منه زمن الخروج بينما في ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ت ز م أ ن يعتكف زمنا كاملا كما لو اتزم أن يعتكف عشرة يجب أن يعتكف اتزم ساعات لو عليه أن أن يجب عشرة عشر ساعة و إ ذ ا ن ذ ر ا ل إ ن س ا ن الاعتكاف متتابعا وخرج بلا عذر انقطع تتابعه والمراد بالخروج أ ن يخرج ا ل إ ن س ا ن بجسده كاملا لكنه لو أ خ ر ج بعض ا ل أ ع ض ا ء من المسجد كان أ خ ر ج يده أ و أ خ ر ج رجله أ و أ خ ر ج ر أ س ه فلا يعتبر هذا خروجا ف ف ي ا ل ب خ ا ر ي ومسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني ر أ س ه إ ل ى ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة فترجله وهو معتكف في المسجد, أي وهو معتكف في المسجد. ولا بالخروج الخروج ولا الخروج ضروري ولو الضروري المسجد فالمراد إذن بالجسد لقضاء الحاجة بالتجماع لأنه ضروري ولو لأن الإنسان لهذا الأمر يعتبر يضر خرج كثرة خرج قد من إذن وقلنا إنه ان ذكره او لم يذكره فانه يجوز له الخروج لاجله لانه لا يمكن للانسان ان يدفعه عن نفسه بل لا يمكنه ان يؤخره وعلى العكس من ذلك قريب من الحمامات م من المسجد المسجد س ج د بعيد وبيته او كان ي ا ل ح الحالية الحمامات م م ا ا ت ق د ي م ة يعني كان فيها حرج على الانسان ان يقضي حاجته فيها كما نجد الان في بعض الاماكن ا ل ن ا ئ ي ة ولو وجدنا مكان مصلى يصلون به نجد بجانب المكان اماكن لقضاء الحاجه لكنها فيها حرج وليس كل الناس يتمكن من قضاء ا ل ح ا ج ة على هذه ا ل ح ا ل ة وبناء على ذلك لو وجد مكانا قريبا يتمكن فيه من قضاء ا ل ح ا ج ة لكنه يلحق فيه م ش ق ة وحرج يتنافى مع المروءه يتنافى مع وبيته بعيد قال ما يجب علي ه أ ن ادخل هذا البيت ولو كان لصديقه مهما كانت ا ل ع ل ا ق ة بينه وبين صديقه لما في ذلك أ ي ض ا من ا ل م م ل ولما فيه من ا ل إ ي ذ ا ء ويجوز له أ ن يخرج إ ل ى بيته ولو كان بيته بعيدا فلا يجب عليه فعلها في غير داره أ م ا الحمامات ا ل م و ج و د ة اليوم في المساجد فهي اوضاعنا تغيرت اصحابنا ا ل ف ق ر ا ء لم ينصوا على هذا ما كان هذا معروفا أ م ا أ ن ا والله ع ل ى اقول هذا يعني تفقها مني أ ن ا ل إ ن س ا ن اليوم إ ذ ا لم يشعر ان يذهب إ ل ى بيته فحماماته في المساجد اليوم ما ف ي ه اخلال إ بالمروءه حمامات م غ ل ق ة ويمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يقضي, يقضي حاجته فيها بدون أ ي حرج نهائيا و ن ظ ي ف ة معظم الحمامات هنا ن ظ ي ف ة ما فيها إ خ ل ا ل بالمروءه ولا فيها حرج ولا فيها إ ي ذ ا ه ف أ ن ا ق خ ذ تفقها مني والله أ ع ل م أ ن ه يعني ما يجوز ان يذهب إ ل ى مكان بعيد إ ل ا إ ذ ا ش ر ط ه و ت ث ن ا فيما س و ى هذه عليه فعلها فلا يجب ي خارج ب ت ي و ه ن ا لنسترد دخوله للحمام الحالات الآن الأشخاص أن حتى غرضا بعض الحمامات هذه في بعض, الحالات في بعض الأشخاص حتى هذه الحمامات هي حرج ب ا ل ن س ب ة له إ ذ ا تحقق هذا فيبقى كلام خطائنا أ ي ض ا جاريا ومطردا ما يجب عليه فعلها خارج بيته بل يجوز له ان يذهب إ ل ى ب ي ت ا ل م س أ ل ة إذن ترجع إ ل ى اعتبار ا ل أ ش خ ا ص واعتبار الزمان والمكان لكن غالبا ب ا ل أ ش خ ا ص في الوضع الحالي ما عليهم حرج من قضاء ا ل ح ا ج ة في المساجد نعم قال ولا يجب فعلها في غير داره المستحق لمنفعتها مثل دار الصديق او لو كانت, له في, لو كانت له دار في جوار المسجد ما يجب عليه فعل حاجته في دار ص د ي ق لما في ذلك من ا ل م ش ق ة وخرم ا ل م ن و ء قال وتزيد دار الصديق بالمنه ة ب ا و ط بها ع ا ذ ي خ ت ل ف ا خ ت ل ا الأشخاص ا ف ل م ر ؤ ء ه هي م ل ا ز م ة ا ل إ ن س ا ن ل أ ح و ا ل أ م ث ا ل ه في زمانه وفي مكانه م ا تختلف من شخص إ ل ى شخص ومن مكان إ ل ى مكان قال ولا يضر بعدها بعد الا ب ي ت يضر ب ل ان ي ف ا ح د يريد يكون بالقويت بيت وبيته هنا الفحاحل مثلا الحدد إذا في أو أراد أن يقضي الحاجة يسافر سفرا طويلا هذا لا شك أ ن ه يقطع الاعتكاف نهائيا ل أ ن أدن هذا السعر غير معقول وغير م أ ل و ف أ م ا لو بعدت عرفا يعني مثلا دار صديقي بعيده ثلاث دقائق بيته بعيده عشر دقائق عن المسجد ما في مانع أ ن يذهب إ ل ى بيته ي يضر في ي قال أما إذا بعدا فاحسا هذا البعد في التتابع ذلك بعدت فعند ع و ط لو ذهب لقضاء ا ل ح ا ج ة وهو في الطريق عاد مريضا أ و زار قادما من السفر قال فاذا قال وقوفه وذهب لقضاء حاجته في بيته على الذي ذكرنا وهو في الطريق في الذهاب ا ل أو عاد و د ة ح مريضا أ و زار قادما قال قادم وقف على المريض أ و القادم و أ ط ا ل الوقوف انقطع تتابعه ل أ ن ه لا ح ا ج ة لهذا و أ م ا إ ذ ا وقف عليه قليلا أ و لم يقف أ ب د ا و إ ن م ا سلم عليه وهو مار ولم يعدل عن طريقه الرئيسي قال في هذه ا ل ح ا ل ة لا يضر لقول ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها إ ن ي كنت أدخل ادخل ل للحاجة طبعا هذا بالنسبة للنساء لا شك أن الحاجة خارج البيت ب طبعا كبيرة ي في في ت حاجتها قضاء هذا قضاء خارج ج مشقة عذره أن شك ا قال إني كنت أ د البيت للحاجه ة والمريض ي ف فما ما مسلم ما إلا وأنا、مارة. رواه、مسلم. إذا أسأل عنه كانت أرى تعرج عليه تغير عليه طريقها وفي ل كانت ق وإنما كانت تعوده كانت ه مار والمريض فما البيت للحاجة إني كنت أدخل أ فيه سنن ل ع ه إلا و أ ابي مار وفي سنة أ داود مرفوعا عنها عن س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو يسأل عنه ولا عنه يعرج اذا طال و ق و ف عرفا أ و عدل عن طريقه و إ ن قل عدوله يضر هذا في التتابع ويقطع ع الاتكر ي ا ل ا ع ت مرضا حديدا ك ا الحاجة يخرج إليها مع أنه قد يستطيع المرض يخرج تأخيرها إذا مع مرض يحوجه الخروج إلى يجوز له أ ن يخرج ولا ينقطع ت ت ا ب ع و أ م ا إ ذ ا كان المرض خفيفا كصداع والشيء من ارتفاع ا ل ح ر ا ر ة ا ل ب س ي ط ة جدا فهذا لا يخرج لا يخرج به من المسجد و إ ذ ا خرج انقطع تتابعه قال الحريق حريق المرض المحوش اللص أو الحريق. إذا المسجد الخارج للخروج وفي أو أو في حريق في ي معنى حدث حدث ج او وجد غريقا مشرفا على الهلف ا والغرق يجوز له ان يخرج لا شك في هذا قال ولا ينقطع التتابع بحيض ان قالت م د ة الاعتكاف بان كانت لا تخدو عنه غالبا كشهر نذرت شهر ان ان ولكنها نذرت هذا مرأة شهرا الشهر تعتكف تأتيها الوقت تأتي في فيه لابد الحيض غالبا لابد أن تأتي فيه العادة لو نذرت اياما لو يمكنها أ ن تفعلها بدون حيض كان نزلت أ ن تعتكف ع ش ر ة أ ي ا م بعد ا س ت ط ت ه ا ب ع طورها أ ن تعتكف ايام ا ل ع ش ر ة فلو اعتكفت أ ي ا م ا تعلم أ ن ه ا س ت أ ت ي فيها الحيضه يقطع الحيض تتابع ا ت ك ا ف ي ة ل أ ن ه ا فعلت شيئا كان ب إ م ك ا ن ه ا أ ل ا تفعله أ و أ ق ح م ت نفسها في أ م ر كان ب إ م ك ا ن ه ا أ ل ا تقسم نفسها فيه ف إ ن كانت بحيث تخلو عن الحيض انقطع التتابع في الافضل و ا ل ك ل ا م كله طبعا في الاعتكاف المنذور فيه في ولا ا م ش و في ل ولا ت ت ا ب ع ينقطع التتابع بالخروج من المسجد ناتيا ل ا ع ت ك ا ب ه على المذهب المقطوع به كما صححه الامام النووي في المجموع ولا بخروج المؤذن الراتب إ ل ى م ن ا ر ة م ن ف ص ل ة عن المسجد ل ل أ ذ ا ن قال ل أ ن ه ا م ب ن ي ة له للمسجد م ع د و د ة من توابعه و ق د اعتاد الراتب صعودها و أ ل ف الناس صوته فيعذر فيه أ ي في هذا الخروج من أ ج ل ا ل أ ذ ا ن ويجعل زمن ا ل أ ذ ا ن ك ا ل م ت ث ن ى من اعتكافه ل أ ن ه هو مؤذن راتب م ع ي ن في هذا المسجد فكما أ ن ه يجوز له أ ن يخرج بقضاء ا ل ح ا ج ة التي لم ي ج ر ط ه ا وقلنا ويجب إ ن لم ش كالمشروطة ر تعتبر ومرتب و ط معين كذلك الأذان معين ومرتب في هذا ا لأنه ل م في و ا للأذان لاعتكاف على ذلك وإن لم يجترد خروجه في كالمشروط قضاء ط ع التتابع خروجه ويجب للأذان قال ق أ و ق ا ت الخروج بالاعذار إ ذ ا خرج ا ل ن س ا ن من المسجد بعذر يجب عليه قضاء هذا الزمن الذي خرجه إ ل ا ا ل أ و ق ا ت التي يخرج فيها ل ق ض ا ء الحاجه ة والأمور التي ا ل ح ن ا بها كأذان الراتب والغسل من أجل الجنابة أي الأمور التي لا يمكنه إلا أن يخرج من أجلها وبهذا نكون قد انتهينا اكتابي يمكنه نكون أجل أي أن من من من يخرج قد و ب ا ا ل ن ت ه ا ء منه نكون قد من نكون انتهينا كتاب قد ا ل ي الله م ن س أ ا ل سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه و أ ن يجعل علمنا ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يحسن ختامنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحمد وعلى رب الحمد سيدنا محمد العالمين على الله أن لله